ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوين أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا خاشع متصدع من خشية الله وتلك لمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا لا إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي